ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما افتتم فيه عذاب عظيم ابتلى طونه بالسانتكم ابتلى طونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم بِهِ عِلْمٌ اذْطَلَّقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ الله عظيم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 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ لا تَعُودُونَ مِثْلَهُ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين آمنوا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من احد ابدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي ان يؤتى امر القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو ويصفح الا تحبون ان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 فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن طُلِبَ مِنكُمُ الْأَذَىٰ فَاِرْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون